الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زلنا نتحدث أيها الأحبة عما يستخرج من الهدايات من هذه الآيات الكريمات من سورة البقرة وذلك فيما قصه الله تبارك وتعالى من خبر آدم مع عدوه وعدونا إبليس قال الله تبارك وتعالى فأزل الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فأزل لهم الشيطان في الخطيئة بالأكل من الشجرة التي نهى الله تبارك وتعالى آدم وحواء نهاهما عن الأكل منها فتسبب ذلك في إخراجهما من الجنة ومفارقه ذلك النعيم الذي لا يقادر قدره فالله تبارك وتعالى قال لهم اهبطوا إلى الأرض اهبطوا منها من هذه الجنة بعضكم لبعض عدو يعني يعادي بعضكم بعضا فقد كتب الله تبارك وتعالى هذه العداوة بين آدم وبنيه مع إبليس ومن أهل العلم يقول إن قوله بعضكم لبعض عدو يكون ذلك في الآدميين ولكن القول الأول هو الأقرب الله تعالى أعلم ولكم في الأرض مستقر موضع استقرار وإقامة وانتفاع بما فيها متاع إلى حين إلى وقت انقضاء آجالكم وإلى وقت انقضاء هذه الحياة الدنيا تأمل قوله تبارك وتعالى فأزل لهم الشيطان عنها فهذا يؤخذ منه الحذر من كيد الشيطان وتزيينه وتسويله ووسوسته وما يملي به من الباطل والمنكر فالشيطان يغر الإنسان ويغريه كما غر أباه ووسوس له ولزوجه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فإذا كان هذا فعله بالأبوين فما ظنكم بالذريه؟ فكيف يصدقه من عقل ذلك عن الله تبارك وتعالى وعرف هذا القصص الذي قصه الله عز وجل علينا لنتعظ ونعتبر بما وقع لأبينا فلا نقع في طاعة الشيطان ولا نسلك مسالكه ثم أيضا في هذه الآية إضافة الفعل إلى المتسبب فأزل لهما الشيطان تسبب فيه هذا والشيطان فأخرجهما مما كان فيه لاحظوا هنا أنه قال فأخرجهما قال من الجنة قال مما كان فيه فجاء بهذا الإبهام وذلك في هذا الموضع يدل على التعظيم والتفخيم لهذه لهذه الجنة التي أخرجهما الشيطان منها تصوروا هذه الخسارة لا يمكن أن تقدر بثمن لا يمكن أن يستعاض عنها بشيء خسارة لا يمكن أن نعرف مداها وانظر ما تتابع عبر التاريخ منذ آدم صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة من الشقاء والعناء في هذه الحياة بجميع أنواعه معانات والكبد يخرج الإنسان باكيا إلى الدنيا ويخرج منها مبكيا عليه ويعاني فيما بين ذلك ألوان المعاناة في طلب الرزق والمعاش ويعاني ويكابد في طلب مصالحه وحاجاته ولذاته وما يدفع به عن نفسه من الأذى والضرر والمخاوف بأنواعها وتصور أيضا ما وقع في هذا المدى الطويل من المعاصي والتزيين وما وقع فيه من المصائب في الدين والدنيا في الأبدان والنفوس والأرواح وفي الأموال وفي كل شيء كل هذا من جملة هذه الخسائر غير المتناهية الناس حينما يقع لهم شيء من الضرر في تعطل مصالح أو لربما يحاصر بلد أو نحو ذلك لمدة أيام أو أسابيع يخرجون أرقاما فلكيه كما يقال في الخسائر ويحسبون هذه الخسائر بطرق معروفة أنه كم تعطل من العاملين كم تعطل من الإنتاج كم ساعات العمل التي فاتت كم إلى آخره فيخرجون هذه الأرقام وليس ذلك بأموال أنفقوها أو أموال خرجت من أيديهم بالضرورة لكن هكذا تحسب الخسائر فتصور كم من الخسائر في فوات اللذات في الجنة وما يحصل من المصاعب والمتاعب في تحصيل اللذات في الدنيا وما وجد فيها من المقاسات والمعاناة بأنواعها من الآلام والهموم والمشكلات والأمراض والعلل والأوصاب إضافة إلى ما يحتاج إليه الناس من أنواع المجاهدات للزوم طاعة الله عز وجل وترك معصيته ولذلك كم صار من نصيب النار ومن أتباع الشيطان من هؤلاء من ذرية آدم صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هؤلاء صاروا من جملة صيوده وفرائسه وأوليائه وحزبه الذين يصيرون معه في النار فأكثر الناس على هذا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل يقول يا آدم أخرج بعث النار فيقول كم يا رب وما بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة يعني هؤلاء للنار وواحد في الجنة فتصور هؤلاء الذين قد اجتالتهم الشياطين وضمهم الشيطان إليه واستحوذ عليهم وصاروا معه إلى الجحيم هذه كلها أيضا من الخسائر حينما يضل فئام من الناس هذه لا شك أنها أعظم خسارة ولهذا قال الله تبارك وتعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة فهذه أعظم خسارة أن يخسر الإنسان الإيمان وما يعقب ذلك من رضى الله تبارك وتعالى ودخول الجنة فيحرم من هذا ويصير إلى النار ثم تأمل قوله تبارك وتعالى فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو اهبطوا الهبوط يكون من أعلى إلى أسفل وهذا يؤخذ منه أن الجنة في الأعلى أن الجنة فوق ويدل على ذلك أدلة غير هذا كما هو معلوم كقوله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون هذه الآية صريحة في الدلالة على هذا المعنى وكذلك تامل قوله تبارك وتعالى بعضكم لبعض عدو يقول شيخ الإسلام رحمه الله فكل عداوة كانت في ذريتهما وبلاء ومكروه وتكون إلى يوم القيامة يعني ما سيكون في المستقبل وفي النار يوم القيامة يحصل العداوة بين الأتباع والمتبوعين وما إلى ذلك سببها الذنوب ومعصية الرب تبارك وتعالى فهذه العداوة التي فرضت بين آدم وإبليس آدم مع ذريته وإبليس هذه سببها ما هو المعصية المعصي حينما أغواهما بها إبليس وكذلك أيضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يؤخذ منها أنه أن هذه الدار ليست محل بقاء ولا إقامة مستمرة وإنما هو متاع إلى حين والمتاع هو الشيء الذي يعرض مما يحصل به التنعم وقتا يسيرا محددا ثم بعد ذلك يتلاشى ويزول ولو نظرت إلى جميع ما في الدنيا من اللذات والمتع لرأيتها على هذا المهيع كل شيء من هذه اللذات في هذا الحطام فإنه يزول لو نظرت إلى اعظم اللذات الطعام والشراب والنكاح عند العرب. هذه الثلاث لو نظرت فيها لرأيت فيها أعظم عبرة على سرعة انقضاء لذات الدنيا وهذا أمر مشاهد لا يخفى فالطعام والشراب إنما يلتذ بهما الإنسان حينما يكون ذلك في موضع الذوق في فمه في وقت المضغ وقبل ذلك لا يلتذ وبعده حينما يهبط الطعام إلى جوفه فإنه لا يلتذ ولو سألنا أنفسنا عما طعمناه في هذا اليوم فإننا لا نجد لذته دعك مما كان بالأمس وقبل الأمس السنة الماضية وما قبلها هكذا تتلاشى اللذات كم من مرة تناولنا المتع كم من مرة ذهبنا وأكلنا أطايض الطعام هنا وهناك كم من مرة أقمنا المناسبات والاحتفالات وما إلى ذلك ووضعنا فيها صنوف اللذات من المطعوم الآن كل ذلك تلاشى لم يبق إلا ما حفظ في بعض الصور ولو نظرت إلى هذه الصور وما بقي من الحقائق بعدها تجد أن ذلك جميعا كأنه أحلام هكذا الحياة الدنيا وهكذا لذة النكاح وما إلى ذلك من اللذات حينما يسكن الإنسان الدور الجميلة والقصور الفارهة وما إلى ذلك إنما يلتذ بها لحظة السكنة في وقت السكنه في وقت قصير ثم بعد ذلك يعتادها فيذهب في عينه رونقها وبهاؤها وجمالها ثم بعد ذلك لا يحرك ما يشاهده فيها وما يعافسه لا يحرك شعرة في جسده ولكن من ينظر من بعيد يظن أن هذا يدخل في لذة ويخرج من لذة والواقع أنه تبلد الحس نحوها فصار يطلب غيرها ويتطلع إلى غيرها وبعد سنين تتحول هذه الدار إلى دار قديمة تقادم العهد عليها فهو يريد التحول منها إلى غيرها ولكن لم تكن كذلك في أول الأمر هكذا الحياة الدنيا ويضعجب الإنسان حينما يرى من يشيد القصور الكبار الواسعة وينظر هل يظن هؤلاء أنهم يخلدون فيها لو كانت الدنيا دار خلود لا تضافرت الهمم لهذا البناء وهذا العمران وتجميع هذا الحطام لكن المسألة هي متاع إلى حين يكفي بعض هذا يكفي القليل من هذا ويشتغل العبد في الله والسعي في مرضاته فلا تغرنكم الحياة الدنيا هذه حقيقتها يسافر الإنسان وفي أول سفره يكون في نشاط وفي بهجة ونحو ذلك ثم بعد ذلك يسأم ويسام المكان الذي هو فيه ويبدأ يتململ حتى يرجع ثانية وهو في حال من التثاقل والترهل ولم يكن في أول سفره كذلك قضى نهمته من هذا السفر ثم بعد ذلك بقيت ذكرى لكن ما الذي يبقى في رصيد العبد من اعماله انما يبقى طاعه الله جل جلاله ثم ايضا تامل قوله تبارك وتعالى في حق ادم صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى اخرجه من الجنه واهبطه الى الأرض حينما أكل من الشجرة وأما إبليس فلعنه وطرده من رحمته فأخذ من هذا أهل العلم أن جنس ترك المأمور أعظم من جنس فعل المحظور يعني هناك مأمورات طاعه طردها الله على العبد وهناك معصية حرم على العبد مواقعتها فإذا ترك المأمور وفعل المحظور أيهما أشد جنس ترك المأمور أعظم من جنس فعل المحظور احنا نقول الجنس وليس الأفراد الأفراد تتفاوت فعل المأمور وترك المحظور قد يكون هذا المحظور من الموبقات السبع قد يكون هذا المحظور هو الإشراك بالله عز وجل والمأمور قد يكون دون ذلك بكثير فلا يقال هنا بأن هذا المأمور بأن تركه أعظم من فعل من اقتراف ذلك المحظور لا الأفراد تختلف الأنواع فالشرك محظور إذا وقع فيه الإنسان فهذا ليس كمن ترك مامورا دونه مثل لو أنه مثلا ترك صلاة الجماعة في المسجد هذا مامور لكن هل هذا ترك المأمور هذا مثل فعل المحظور ذاك الذي هو الإشراك بالله كلا لو أنه ترك صلاة الجماعة في المسجد أو فعل محظورا بان زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك أيهما اعظم الزنا وشرب الخمر هذا من فعل المحظور وترك صلاة الجماعة من ترك المأمور فهذه الأفراد تتفاوت لا يقال مطلقا بأن فعل المحظور أسهل من ترك المأمور إنما يقال الجنس جنس فعل المحظور أسهل من ترك المأمور هذا من حيث الجنس أما من حيث الأفراد فإنها تتفاوت الأفراد تتفاوت انظروا ماذا حصل لإبليس لعنه الله من الطرد من رحمة الله عز وجل وما حصل لآدم من الاخراج من الجنة فشتان بين هذا وهذا والله اعلم صلى الله عليه